بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوثوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 أو لامستموا النشاء فلم تردوا ماء فتيمموا صيدا طيبا, طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقربتم الله قربا حسنا واقربتم الله قربا حسنا عنكم سيئاتكم ولا جنات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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَالَّذِينَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين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 وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أُولَٰئِكَ بالمؤمنين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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَخَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ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 وَمَن لَم يَحْكُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِحَقٍّ صَادِقٍ لِمَا بينا بَيْنَ ذَٰهِيٍ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَّمٌ عَلَيْهِ فَحْكُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعة ومنها جاء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 فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون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 إِنَّ الله لا يهذي القوم الظالمين فترى الذين فِي قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقشى أن تصيبنا دائرة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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فستوفى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذل على المؤمنين عزتا على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومت لاء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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 من لعنه الله عظم عليه وجعل منهم القربة والخنازير وعبد الطابود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل عبد الله ربي وربكم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 قل يا لَا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا قَدْ قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاوصاب والازلام اجلسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَامْنَعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او كثارة طعام مساكين عدل ذلك صياما ليدوخ وبال أمره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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهري والقلائد.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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء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 ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي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 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُعْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَفْعُلُ الصَّادِقِ نَصِدْفُهُمْ لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن